هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء فقدموه على العشاء روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وروى البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يوضع الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام يقول الخطاب إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش أي القلب لا تنازعه نفسه أو لا تنازعه نفسه شهوه الطعام فيعجله ذلك عن اتمام ركوعها وسجودها وايفاء حقوقها فالحديث ليس خاصا بصلاه العشاء وانما هو عام في كل صلاه ينبغي أن يدخلها الانسان خاليا من المؤثرات التي تشده عن الخشوع فيها والله أعلم